Üsnü Hatime Güzel vefat edebilme ve İman duası. Allahumma inni es'eluke hayral mes'aleti ve hayral du'a ve hayran necah ve hayral amel ve hayral thawab ve hayral hayat ve hayral memat. Rabbi thabitni wa thaqil mawaazini wa haqqiq imanî ve erfa' derecâti ve takabbal salâtî ve ğfir lî ḫaḍî'atî ve es'eluke derecâtü'l-ulâ min el-cennet. Amin. اللهم اجعل لي نورا في قلبي ونورا في قبري ونورا بين يدي ونورا من خلفي ونورا عن يميني ونورا عن شمالي ونورا من فوقي ونورا من تحتي ونورا في سمعي ونورا في بصري ونورا في شعري ونورا في بشري ونورا في لحمي ونورا في دمي ونورا في عظامي اللهم أعظم لي نورا وأعطيني نورا واجعل لي نورا